الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلالة فقال يتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهدنا محمد الرسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا تقدمت معنا هذه المسألة سؤال كم يكفي للحكم على دخول شهر رمضان من العدول من الشهود عندك يا أخانا سامر واحد على الصحيح من أطلال أهل العين كما ترون يا أخوان الله نحن نتدرس الخلاف ليس ہے مقامنا ہم نحن نأخذ قول ماذا الراجح الذي نراه صوابا این شاء نفهمني اخوان اذا هذا هو الصواب يكفي ماذا عدل هل يجوز المرأة أن تشهد بذلك الجواب نعم لأن الله قد وصفها بأنها ماذا بأن النساء قد يكون منهن ماذا العدول والشهداء احسنت سؤال ما حكم ترائي الناس للهلال ما حكم الترائي عندك يا استرد امال عندك المصب والأمر اذا نصب ولي الامر فإنه ماذا نعم وإلا على الاصل هو ماذا على الكفاية هكذا اذا قام به البعض سقط عن ماذا عن الاخرين. سؤال متى يكون متى ينبری الناس لرؤية الهلال عندك 29 شعبان احسنت عند الغروب غروب شمس ماذا 29 شعبان اضبط الفاظك طيب اضبط الالفاظ تسعيشين ماذا عندك الصباح وعندك الظهر قبل الزوال بعد الزوال ووقت الغروب قل غروب شمس التاسع ماذا والعشرين ودخول ليلة ماذا ثلاثين او الأول من رمضان قد يكون وقد يكون هكذا أم لا وإذا رأى الناس الهلال وقت الزوال بعد الزوال ليس وقت الغروب يحكم به أم لا عندك الصواب يرجع, يرجع إلى ماذا وإي الأمر أو من ماذا نابه وإلا تكون في ماذا. الغروب لا غير هكذا أم لا قضى بها ولي الأم فيوخذ لا حرج ولهم في ذلك سلف هكذا أم ما شاء الله أحسنتم حديث ابن عباس هذا قد تقدنا معناه, معناه وفينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن هذا الحديث مختلف فيه والراجح ماذا إرساله وهو من مراسل ماذا عكرمة من رواية معناه صواب وعن حفصة أم المؤمنين في هذا الحديث أجد نعبس به فائدة أن بلال وهذه من أعمال المؤذن أنه كان يؤذن في الناس بالصيام يعني المؤذن يا أخواني في الله ليس عمله مقصور على الأذان فقط لا بل المؤذن له من الأعمال ما هو أعم فهو يؤذن بالناس للصلاة ويؤذن في الناس إذا حصل ماذا؟ صيام ويؤذن في الناس إذا جرى أمر جلل لأنه معروم بماذا؟ بالأذان وهكذا من أعماله أنه يختار الإيمام في حالة الاختلاف إذا لم يرتب الإيمام أو كان الإيمام الراتب ماذا؟ غير موجود فهو يختار لمعرفته بالناس مثالا لسبع عماد قدر لم يكن موجودا والناس مختلف من يتقدم لئماما <تصفيق> هذا شأن من؟ شأن من؟ المؤذن المؤذن يقول يقدم يا فلان امیشن المؤذن ما يكون صاحب هواء متعصب دفلان ضد دفلان صاحب امان ودین طه اعلم بشؤن المسجد واصحابه فيختار تقدم يا فلان تقدم يا فلان فیفض خلاف هذه جاءت في سنن فإن في صحیم حين مغيرا عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بن عوف جاء بلان إلى أبي بكر تقدم قال تقدم منلو من, فقدموا من؟ فقدموا نعم إذن أعمال المؤذن أعم مما يتصوى لهذا كان أجرهم عظيم واختلف أهل العلم خلاف مشهور أيهم أرفعوا أجرا يعني أجر من أعظم الإمام أو المؤذن خلاف كبير حتى اختلفوا من هم الجمهور هل الجمهور يرون المؤذن أو الجمهور يرون من الإمام واختلفت بعض ألفاظ ماذا من ينقل خلافه وا فهم يا اخواني كله واضح ان ام املاء يعني منهم اعظم اجرا المؤذن او ماذا الامام لان اكثر الادله في فضل المؤذنين ونحن نعلم ان المؤذن ان الامام يعني في في قلوب الناس اعظم ماذا رفعه لانه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اذنا وانما كان دائما ماذا امام لكن اكثر الاحاديث هي في فضل ماذا لفضل ماذا؟ المؤذنين فمن هنا حصل الخلاف بين أهل العين هنا حصل الخلاف بين العين وصح أن أفضلهم أطقاهم أفضل أفضلهم أفضل هما ماذا؟ أطقاهم لله تعالى فإن كانوا في التقوى سوا فالإمام بلا شك لأنه صاحب القرآن قال عليه الصلاة والسلام يأم يا القوم أقرأهم أقرأهم لماذا؟ لكتاب الله فإن لم يكن أقرأ ولم يكن أهل وكان الإمام كذلك فمن أرفع في هذه الحالة الإمام أو المؤذن الإمام إذا المسألة فيها تفصيل هكذا أم لا مسألة فيها تفصيل طبعا نحن دخلنا بحر آخر ها؟ نحن في الصيام لكن الشاهدية مسألة ماذا الأداء نواصل إن شاء الله قال الحافظ رحمه الله تعالى عن حفصة أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين اسمها حفصة بنت من حفصة بنت من يا والد أحسن حفصة بنت عمر وكانت من أكبر كانت الكبيرة وكان عمر يجلها عمر بن خطاب كان يجل ابنته يجلها يستشيرها يستشير من؟ ابنته حفصة كان يجلها وهذا وهذا كثير فإن البنت الكبيرة إذا عقلت كان أبوها ماذا؟ على إجلال معها هذا, هذا كثير جدا في الناس وإجلال عمر لحفصة كثير حتى إنه لما مات عهدا بمسحفه إلى من؟ إلى من؟ إلى حفصة فكان المسحف أبو بكر الذي أخذه عمر منقول عند من؟ عند حفصة فلما نسخ عثمان المصاحف إنما استعارهم من من؟ استعارهم من, من؟ من حفصة فلما أكمل أرجع المصاحف إلى من؟ أرجع المسحف من المصاحف الإمام إلى من؟ إلى حفصة رضي الله تعالى وكانت من, من, من, من فقهاء الصحابة من فقهاء نسائه عليه الصلاة والسلام وكانت شديدة غيرة كانت فيها غيرة ماذا؟ شديدة وكانت جميلة وكانت في حزب عائشة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ماذا؟ كنا مفترقات كان بينهن خلافها في بعض الأحيان فكان هناك منهن في ماذا؟ في حزب زينب وكان هناك من منهن في حزب ماذا؟ عائشة كانت حفصة مع عائشة رضي الله تعالى وهم التي تظاهرت عليها سبحان النساء نساء. رضي الله تعالى عنهن جميعا وجاء عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم ماذا ثم ماذا ارجعها رده طلقها وردها طلق حفصه ثم ماذا ثم ارجعها لماذا ارجعها وحي من الله تعالى جاءه جبريل وقال فإنها زوجك في الدنيا والآخر فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام يبيت الصيام, يبيت الصيام, يبيت الصيام, يبيت الصيام يعني الصيام يكون في وقت البيتوتة متى هي وقت البيتوتة وقت البيات البيتوتة متى وقت ماذا النوم يعني وقت الليل يعني يكون نية الصيام حاضرة من ماذا؟ من الليل يعني قبل البدء في الصيام وهنا فائدة عظيمة وهي قاعدة فقهية أن النيات تسبق الأعمال النيات متى؟ تكون قبل ماذا؟ الأعمال ثم تنتظم مع العمل حتى نهايته يعني النيات سابقة للعمل ثم تدخل العمل والنيات حاضرة ثم النية تشترك معك في أداء العمل حتى تقضي ماذا؟ العمل انظر ما أجل النيات في شريعة الإسلام النيات سابقة العمل منتظمة معها حتى في الصيام لا بد أن يكون معك ماذا؟ النية حاضرة من الليل فيبدأ وقت الصيام والنية ماذا؟ موجودة ثم تقضي يوم الصيام والنية ما زالت ماذا حاضرة حتى وقت الإفطار والنية ما زالت ماذا موجود هكذا في كل عمل هكذا في كل عمل قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يعني من لم يبيت نية الصيام من الليل ليس له ماذا صيام صيام غير مقبول رواه الخمسة يعني أبو داود والترميد والنساء ما جوما وما للترمذي والنساء إلى تربيح وقفه قيل موقف على حفصة وله حظم الرفع حفصة تعلمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحة هو مرفوع لابن خزيم وابن حبام ولدار لا صيام لمن لم يفرضه من الليل راضح جدا مفهوم اليقان في الله فهمتم هذا إذن مسألة مسألة ما هو وقت نية الصيام؟ الجواب ماذا؟ ليلة ماذا؟ ليلة ماذا؟ الصيام ليلة الصيام مسألة راضحة؟ مسألة راضحة؟ راضحة سؤال هل هناك لفظ مخصوص لهذه النية؟ هل تقول اللهم إني أن نويت أن غدا. غداً اللهم هذه نية لغداً لغد من الصيام اللهم إني نويت أن أصم غداً الأول من رمضان هل هناك تلفظ مخصوص؟ الجواب لا يجب بدعة ليس عليه دليل النية في ماذا؟ أحسنت النية في القلب محلها ماذا؟ القلب والتلفظ ليس عليه دليل بل فائدة الشيخ رحمه الله تعالى يقول التلفظ بالنية مخالف للنقل والعقل مخالف لماذا؟ للنقل والعقل يعني مخالف للنقل لأنه ليس عليه دليل لا صحي ولا ضعيف ومخالف للعقل لأن الله يعلم ما في الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي أصدر تخبر من أنت وتسحرك وقيامك في نصف الليل وتهيئك هذا كله دليل على أن الحنية حاضرة أم لا إذن ما فائد التلفظ بل يقول في محيا كلامي رحم الله تعالى في خلال كلامه كان يقول الذي يتلفظ بالنيه مثل الرجل الذي يريد ان ياكل يقول ساكل ومثل الرجل الذي يريد أن يمشي ويقول هو يمشي يقول ماذا سامشي ويريد ان يلبس ويقول ماذا سالبس هذا هذا عقل لا هذا ما هو عقل هو سيلبس ويقول انا أنا سالبس أنا سامشي انا ساكل لأن النية حاضرة وأنت تفعل بنتيجة هذه النية ومع ذلك تقول أنا سأنوي أنا سأصور ما الفائدة؟ لا أجلها أي فائدة أصلا لذلك نقوم يطاني في الله. ولهذا أجمعوا لو أن الرجل لم يتلفظ انظروا حتى من اشترط النية من اشترط النية أجمعوا على أن الرجل لو نسي ولم يتلفظ بالنية لكن النية موجودة وصام صلوا صحيح أم لا؟ صوم صحيح ام لا لكنه نسي ان يقول اللهم اني نويت ان اصوم غدا هو نسي كل يوم يقولها بعدك اليوم نسي شغله ابنه الصغيره انا ما ادري صادق يقول النيه شرط صوم صحيح ام لا صحيح اذا دليل على ان على ان التلفظ ليس له اي اي شيء اي فائدة؟ ما دام انك تقول ان صومه صحيح اذا نسي التلفظ يعني انا هذا التلفظ ليس له اي فإذا لو كان مؤثرا لأثار عليه لكن ليس وإذا مفهوم إذن ما حكم التلفظ بنية الصيام من الليل الجواب ليس عليها ماذا دليل وهي بدعة بل مخالفة العقل والنقل كما قال من تنية رحمه الله تعالى وغير مفهوم هذا كلام مفهوم هذا كلام سؤال سؤال سؤال, سؤال هل يجب عليه أن يستحذر هذه النية أثناء السحوء اثناء هل يستحضر ان هذا السحور هذا الطعام لكي يتقوى للصيام غدا هل يستحضر الجواب ليس شرط يعني في نفسه يقول في نفسه يقول انا اكل ان شاء الله لاتقوى غدا على الصيام يستحضر هذا يتذكر هذه هل يشترط الجواب لا يشترط لكن طيب أنه يتفكر ان هذه سنه على رسول الله يتقوى للصيام غدا لا بس لكنه شرط ليس عليه مالا ليس شرط هل يشترط أنه قبل يعني أثناء بزور الفجر أثناء الأدان يقول يتفكر يقول الآن نية الصيام هل يشترط الجواب تكلف لا يشترط هذه كلها تكلفات تكلف بها من تكلف وليس عليها دليل الدين بالسهالة هنا نقول الدين يسر الدين يسر يا أخي الحمد لله أني موجودة وأن تتنمي الصيام الصيام غدا هذا من أيام عدة يا أخي خليها بالسهالة لا تتكلف ولا تستحضر ولا تشترق ولا تجمع أهل البيت وتقول بسم الله الآن سأدخل على الفجر صوموا جميعا هذه كل تكلفات ليس لها ماذا حاجة وليس عليها دليل واضح أم لا مفهوم أم لا ما شاء الله سؤال إذا نام الشخص رجل ناما رجل نام وهو ينوي الصيام هو ينوي الصيام لغدا رمضان هو في يوم التاسع والعشرين ينوي صوم غدا الأول من رمضان فهو اليوم في يوم التاسع والعشرين فناما من بعد العصر أبلغ روب الشمس فما استفاق إلا في الأول من رمضان یعنی نايسان جدا يريدون مقلع... قليل طالع ان شاء الله الى المغرب قدر قد الله انه صحى الى قدام هذا الفجر والله الاذان اي قبل اذان المغرب بعد العصر ما استفاق الا بعد اذان الفجر قد دخل اليوم دخل اول من رمضان ما حكمه الان الصلاه زي ما صحى فما قد سحب ما لكن الآن نحن نقول لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وهذا الرجل إنما فرضه من ماذا؟ من النهار من النهار التاسع ما حكم صيامه نوى لكن ليس في الليل في اليوم الذي قبله يعني كيف نفهم حديث لم يفرضه من الليل فضل نقول نهو بالأصل لكن يعني نقول نهو طيب طيب وهذا هذي كيف نفهمه ملا هذا شيء حارق عقرادته طيب كيف يفعل عني الآن هو حكم الصوم صحيح أم لا الجواب صموم ألا صحيح طيب الآن كيف نفهم هذا اللغض لا الصوم لمن لم يفرضه من الليل الجواب هذا أقل ما يكون أنك تفرضه من ماذا من ماذا وأنك حاضر في الليل فلا بد أن تستحرر نية ماذا أصيام لكن اذا قدر الله ولم تذيك الليل وكنت تنوي قبل ذلك فان صومك ما له صحيح لانه على نيتك هذه لو استيقظت من الليل ستنوي ام لا تنوي ام لا ستنوي مناجاك لكن قدر الله امر ليس بيدك نمت فلا يكلف الله نفسا الا وسع فحكم صومك صحيح ام لا صحيح نفهم هذه كلها اذا نية الليل لازمة لمن كان حاضرا في الليل نحن لا نفطر صيام الا من كان موجود في الليل ولمما ينوي هذا شانه آخر لكن الذي ليس بيده حيله لا يكلف الله نفس الا وسعها. هذا امر ماذا آخر مفهوم يا اخواني في الله لا يكلف الله شيئا الا وسعها احسنت واوضح من هذا مساله الرجل الذي استفاق رجل قدر الله نام في يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين لكن يقول الثامن نام نام نومة أصحاب الكهف ما استفاق إلا في الأول من رمضان وهو يظن أنه التاسع والعشرين خارجنا المطعم يريد يخرج يأكل قدر الله نومة شديدة جاءته كان مسافر برهر ممكن, ممكن أو لا يمكن يمكن يوم شخص ينام يومين يا أخي قدر الله الرجل كان يسافر يعني سفرا بعيدا فقدر الله ونام يومين يخرج يظنه التاسع والعشرين وإذا به الأول من, ماذا؟ من رمضان رايح المطعم يا أخي نزل الفطور هذا صبوع يشوفه ملتحي أخسر قال له ما يا صاحبنا اتقي الله قال له نزل الفطر يا أخي جائع قال له من جائع الله أنت في مدى في رمضان انظر الله مستعان نمت يومين الآن صاحبنا هذا كيف كيف صاحبنا هذا يصوم أو لا يصوم وفي في حكم الصائم أو في حكم ماذا المفطر فهي يمكننا ذلك مسألة تتصور أو, تتصور أو لا يعني ممكن أو لا يمكن حدوث مثل هذا يمكن أو لا يمكن يمكن مئة منيها فقد حصل كثيرا الآن كيف نفعل هذا ما له نية أصلا هذا ما نوا ونحن نقول إنما الأعمال الأعمال من نيات كيف نفعل الجواب دعونا نظر الحديث الثاني انظروا الشرع هذا الشرع المحكم تعلموا من المحكم يعني شرع كامل لا تخاف من القواعد الكلية هذه قاعدة ليست أصل يا أصحاب العصول من القواعد الكلية في الشريعة أن الشريعة وأحكامها كلها في مصلحة العبيد الشريعة وأحكامها كله في مصلحة لماذا حرم الخمر لأنه يؤذيك لماذا حرم الزنا لأنه ماذا يؤذيك ويؤذي مجتمعك لماذا حرم الشرك لأنه ظلم في حقك ثم يوالله في الله بالله. ولأنه يؤذيك لماذا أوجبت الصلاة لأن منفعة خالصة لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لماذا أوجبت الزكاة لان ما نفعك ومنفع على ماذا لغيرك الطفره التجار دائما يتبسخون بالسب يتسخون بالله بالله بالله بالله الحلف الباطل يتسووا فتاتي الزكاه فماذا؟ تطهرهم انفع لك ومنفع للناس لماذا وجب الله الصيام منفعه لماذا وجب الله الحج منفعه فلا تجد حكمه من احكام الشريعه الا انه في ماذا في منفعتك ولهذه من القواعد الكليه للشريعه الأحكام الشرعية كلها في منفعة العبيد ولو كان في بعد ظاهرها ليست منفعته مثل الجهاد في سبيل الله اذهب لقتل نفسك حجيب اين المنفعة؟ الجواب منفعة كما قال الله عزيز كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعاسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم هناك منفعة منفعة للأمة من بعدك ماذا. ما ماذا تقوى وتفتفع بتضحية شهدائها وانت اجرك عظيم عند الله تعالى اجر عظيم جدا من يفعل ما له منفعه ما فيها ف الاحكام كل وافي منفعه, منفعة العبد ومنها احكام النيه وصيام فلا تخف لا يوجد هناك ماده اغلاق لا تخف مفهوم الايمان بالله انظر للحديث الثاني ماذا يقول وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها إلى بيتها يعني إلى غرفة عائشة فقال هل عندكم شيء معكم الطعام هل عندكم شيء للأكل قلنا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليوم واليوم والثلاثة لا يوقد في داره ماذا نار لا يجي الطعام لا يجي الطعام لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ولا لا يصبر يصبر ولا يصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر أفضل أنواع الصبر وهو صبر الطاعة يصبر ويطيع الله تعالى ويشكره ويرضى بقسمة الله تعالى وهو يعني فيفاقة مثل هذا الحديث قال هل عندكم طعام؟ قالت لا ماذا قال نسان؟ قال خيرا إن شاء الله أنا صابر إن شاء الله لا قال أفضل من ذلك قال فإني صائم ليس فقط يصبر يصبر على ماذا على طاعة قل أصبر أنا صائم وهذا أفضل نوع الصبر كالذي يموت عليه الولد فيقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرنا في مصيبتنا وقلنا خيرا منها انظروا الدعاء والتعبد لله تعالى هذا من أفضل أنواع الصبر ليس فالقد يقول خير إن شاء الله أصبر على ذلك هذا واجب عليك هو يصبر ويرضى ويطيع الله تعالى في ذلك المقام هذا أفضل أنواع ماذا؟ الصبر من يصبر هذا الصبر هو يقتدي بأنبياء الله تعالى قلنا لا الآن هنا سألكم سؤال الفقر الفاقة الحاجة لكن اشارككم سؤالا ما هي الحكمه من ذلك الم يكن الله تعالى قادر على ان يغنيه ويجعله ملكا رسولا يجعلون رسولا عفوا او لا يمكن ممكن ولا يمكن طيب لماذا لماذا هذا الامر لماذا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقاد كل أولاده أثناء, أثناء حياته عبد الله الطاهر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا مات ابنه عبد الله هكذا أم ثم إبراهيم مات عندما كان حيا قبل ذلك وقية وأم كالثوم ثم إبراهيم كله عندما كان حيا وزينب قبل وفاته عليه الصلاة والسلام توفي أبناء كلهم توفوا عندما كان ماذا حيا إلا فاطمة ولا علي فاطمة علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها بعد ماله أن يموت قال أنت أنت أسرع الناس لحاقا به يعني حتى فاطمة علم النبي صلى الله عليه وسلم ماله فلم تعيش بعده إلا ماله إلا نصف سنة يعني كم ستة أشواء آمن بالله كلهم اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة واجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم موت الولد هذه كلها ابتلاءات واجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الجراح الا مجرح النبي صلى الله عليه وسلم الا مجرح كسره رباعيته كانت رباعيه هذه مكسوره وشو وجهه كان صلى الله عليه ما لا مسجوجا وكسرت اضلاعه كان السلام وشمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقطع ظهره كان ما لا مسموما رياضا عليه الصلاه والسلام وكان يا حتى يعك الرجال من امته عليه الصلاه والسلام كان امرؤ حمى شديده وصداع في الراس كان ياتي صداع حتى جاءه ذاك الرجل فقال هل هل تاتيك هل يأتيك الصداع رجل عربي دخل على النبي صلى فقال هل يأتيك قال قال شقيقة في الرأس. في الرأس. قال لا. قال هل لا يأتيك أم ملزم؟ قال هي؟ قال حرارة ما لا؟ كان يأتيه. كان يأتيه قال ما في في يعني كان كان ثم خرج خبر فقال يا مسلم من اراد ان اي رجل من اهل النار فليضئ الى هذا لان هذا رجل قليل الابتلاء لا يبتلى والصالحون ماذا يبتلوا يصبرون اني حساب مستع ايش تمليه مرض موت الولد والفاقه وكذلك ضعف المعيشه كان نسلم ينام على الحصيره حتى يؤثر عليه ماذا يثر عليه على فيدخل عليه عمر يبكي يا رسول الله ادعو الله تعالى, تعالى. والنساء يصبره ويعلمه أن هذا ماذا؟ أن هذه ماذا؟ دنيا صبروا عليه وسلم ضعف المعيشة اجتمعت فيه هكذا أو لا إلا غير ذلك من الأمور ومن الاجتلاءات لماذا؟ ما هي العلا وما هي الحكمة في ذلك؟ الجواب الحكمة في ذلك قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن كان يضعف لموت ولده فعليه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اكثر منك اصبر هذا رسول الله اكرم على الله منك ومن الامه جميعا وما عليه ماذا صبر فقد ولدوا كلهم جميعا اصبر رسول الله صلى الله منك وصبر على ذلك من من جزع لفوت ماله اصبر هذا رسول الله صلى منك وكان وفاق عليه الصلاه والسلام اصبر ما عندك مع الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر هو قد مثه رسول الله من جزع لمرض في بدنه اصبر رسول الله جزا المرضى والشجعان والتعبان اصبر الرسول صلى اكرم منك مع ذلك ابتدي لا ستك من رسول الله اصبر حقق قول الله عز وجل لقد كان لك يا رسول الله ماذا اصبته الحسد حقا اصبر فرسول الله صلى الله من جميع النواحي حتى الطبيعية منها حتى الجبلية منها ليس فقط الشرعية كلها هذا عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم عليه أنت جزعت لموت حبيبك صديقك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياته دفن بيده خديجة أحب الناس إلى قلبه على الإطلاق بيده دفن خديجة وما زال يذكرها حتى توفي عليه الصلاة والسلام بيده أمو أولاديه جميعا إلا إبراهيم فكلام لا يصبر على قدر الله تجزع لموت صديقك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بيده حمزة وكان أحب الرجال إليه جميعهم دفن بيده وكان يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول أما حمزة فلا بواكي له ويبكي عليه عليه الصلاة والصلاة دفنه بعد أن رأاه كيف بشع به وماذا وقطع جلده وقل جلده ماذا بطنه ہی عليه الصلاة والسلام يصبر عن اللہ ویمتی عنی صلی اللہ علیہ وسلم فيها تذکر فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصبرك صبر اصوح ام لا أسوه. نعم انا یقین فقسیر قصير. فقسیرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هل عندكم شيء يعني نطعمه ولا فقلنا لا لا يوجد فصات فقال عليه الصلاه والسلام فاني اذا ماذا صائم نصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبها ولا شتمها ولا حاسبها وقال اين ذاك واين هذا واين الطعام ذاك واين الطعام هذا انما قال عليه الصلاه والسلام هذا فاني ماذا صائمة. ثم قال إني صائم ثم أتانا يوم آخر فقلنا أهدي لنا حيسن فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكله رواه مسلم يوم آخر دخل النبي صلى الله عليه قالت له عيشة يا رسول الله أهدي لنا حيسن حيسن يعني ماذا طعم لحم أو ماذا؟ الخبز لنا أهدي لنا حيسن فقال أريني يريد أن يراه فلقد اصبحت صائما انظر حتى مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم بالدنيا على نحو ماذا مباح له عليه الصلاه والسلام قال اريني يريد ان يراه طعام جديد اما اذا كان جيد سيخضه واذا كان كذلك غير ذلك يصوم لا حظ قال اريني اريني هذا الحس فلقد اصبحت صائما لانني قد اصبحت ماذا صائما راهم من راه ماذا يوسمن هذا الحديث يسرد به الجمهور على أنه, على أنه يجوز أن ينشئ الرجل نية صيامه في النفل من النهار افهموا هذا الكلام الجمهور يقولون هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ نية الصيام متى يقول متى النهار لأنه دخل على عائشة فقال لها هل عندكم من طعام؟ قال لها فانی صائم رو رحمہ اللہ جمع من آلعین وہ جمهور فیسر سالة النفل يقولون الفرض لا بد من تبيیته ليلا والنفل يجوز ليلا ويجوز ماذا؟ نهارا مادام وان الرجل لم یاد لم یاد لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل على عائشہ وقال عندكم طعام؟ قالت لها قال لها انی صائم فقولوا انی صائم يعني ماذا أبدأني في ذلك الوقت في الله؟ لكن هذا الكلام فيه نظر لماذا أكمل الحديث فإنه في يوم آخر قال فإني أصبحت ماذا صائما يعني ذلك اليوم عندما جاء عائشة ودخل عليها قد كان هو صائم ماذا من الصباح فقال هل عندكم طعام لأن المتنفل يجوز له أن يفطر أم لا رجل يعني صام يوم الاثنين ثم في نصف النهر رأى وليمة طيبة إن شاء الله اليوم نفطر يجز أو لا يجز المتنفل أمير نفسه احفظوا هذه قاعدة غير المتنفل ماذا أمير نفسه فهو في ذلك اليوم صام ثم ذهب إلى عاشق قال عندهم طعم قال لا قال إني يعني أستمر في صيامي يفهم يعطاني في الله والنوع الثاني واليوم الثاني هو حقق هذا, هذا الكلام بقوله فإني أصبحت ماذا صائما فهم أم لا من هذا الحديث والذي قبله يعلم أن تبييد نية الصيام من الليل شرط في صوم الفرض والنفل على حد سواء. حتى في النافلة لا بد أن يبيت الصيام ماذا من النهم من الليل هذا هو الصواب وهذا هو الراجع مع أن كثير من أحيان يقولون في النافلة يجوز ماذا يجوز ماذا أن يبتدئ من ماذا من النهار نفهم يا أخواني في الله. نقول الصواب, الصواب أن نية السيام لا بد أن تكون حاضرة في الليل سواء كان الصواء صوم فرض أو صوم ماذا نفل. نفهم هذا كلام, فهمنا كلام. اكتب الفائدة هذه مهمة جدا إذن النية شرط أن تستحضر من الليل سواء كان الصوم ليلا أو ماذا سواء كان الصوم فرضا أو ماذا أو نفلا نفهم يا أخواني في الله اور حیث هذا ہاں یہاں ہے اس کے لئے شطر الثالی صائم يعني کہ میں نے حاضرہ کیا من اللیل اور ہی نحن نعلم کہ ہم نے ہدی نبی صلیم کہ وہ کل مہتا ہے دائما اگر آپ نے سیمی کہا کہا السحور کہتا ہے بارکہ اگر آپ نے ہدی نبی صلیم کہ ہدی نبی صلیم دائما کہ وہ کلی نبی صلیم کہ میں نے فرد اگر آپ نے نفر بقی علا والدليل القوي جدا على ان صوم النفل لا بد فيه من التبييت تبييت النيه من الليل افهموا املا احفظوا هذه هذا هذا الاستنباط هذا الاستنباط ده نحاول الحزم استنباطه طويل جدا قلنا طاله كثير من اهل العلم انه في الصيام النفل يجوز انشاء النيه من ماذا من الليل يعني يجوز إنشاء النية من خلال النهار صح؟ هذا قول كثم نحن لكننا قلنا هذا قول ماذا؟ راجح ومرجوح مرجوح الراجح أنه لابد من ماذا؟ من اللي وهذا استنباط عقلي قوي جدا من الحافو من حزم رحمه الله تعالى جاء رجل من حزم ممن يراقوا جمهور وغيره أنه يجوز إنشاء النية من ماذا؟ من النهار في الصيام ماذا؟ فسألهم الحافو من حزم فقال حب ان رجل صام من انشأ الصیام من الزوال من الزوال يعني من وقت صلاة ماذا الظهر طیب فعلى قولك انه يجوز فسأله من الفجر الى وقت الزوال قبل ان ينشئ ماذا كان حكم صائم او مفطر اذا في يوم واحد يجتمع في افطار وصیام كيف يكون هذا في افطار اسلام ایم ما فهمناه خالص لا يعني هو قال له انت تقول انه يجوز للرجل ان ينشا الصيام ان يبدا الصيام ونيه الصيام من وسط النهار صح ام لا فساله قبل ان ينشا من الفجر الى قبل ان ينشا ماذا كان حكمه مفطر او صائم فان قلت مفطر سالنا كيف في شريعه الاسلام في يوم واحد الشخص يكون مفطر وماذا صائم هذا خلاف كلام الله خلاف العبده وإن قال صائم قلنا هذا هو قولنا أنه لا بد من إنشائه ماذا؟ من الليل لأنه معناه أن الفجر دخل عليه وهو إيش؟ صائم هذا هو كلامنا تهمتم هذا أم لا؟ أعيد كلام أعيد كلام شخص قال أنا أقول قبل الجمهور أنه يجوز الصيام ابتداء الصيام والنيام من خلال النهار نفهم يا فهد بالله مثاله صلاة الفجر تبدأ الساعة الخامسة فهو الساعه 12 ظهرا ما كان ما, ما قد اكل شيء في الساعه 12 طارق باقي 5 دقائق فقط المغرب او الساعه 6 ساعات المغرب خليني ايش صائم طيب فلنحن من الساعه 5 الى الساعه عشر قبل ان تبدا الصيام من نيه الصيام انت ما حكمك في ذلك الوقت صائم او مفطر طيب يلا اذا قال صائم قلنا كيف انت بلا نيه انت بدات الوقت بدات النيه الساعه كم 12 مستحيل تكون صايم بلا نيه عفوا يا غاني في الله هو انما بدا الصيام الساعه كم 12 واحنا لا نقول من الساعه 5 للساعه 12 ما حكمك فان قال انا صايم قلنا كيف كنت صايم قبل وانت ما عندك ايش وانت انما بدات نيه الصيام من الساعه عجر وان قال كيف تجمع فطر وماذا وصم في من هنا يعلم ان الصيام في الإسلام لا بد ان يكون يوما كاملا من الشروق الى ماذا من الصبح إلى ماذا المغرب ما في ايش نص وهذا هو كلام الله عز وجل ماذا قال الله عز وجل وهللكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتم الصيام الى الليل الله جل وعلا انما ذكر يوما كاملا ما ذكر الصيام ما ذكر, ما ذكر؟ ما ماذا ونفل فمن هنا تعلمون ان التحقيق وهو الصواب انه فرض كان او نفل لابد من تبيين نيه الصيام لماذا لماذا من, من الليل فهمتم هذا فهمتم هذا, فاهمتم هذا؟ راضح. قبل ان نواصل اريد ان ادب يا اخواني فينا طلاب العلم الان نحن فهمنا ان هذا هو الراجح ولكننا فهمنا ان ما شاء الله فاهمين هذه على انه في سيام في سيام لا بد من تبييت في شمع الليل واضح لنا لا الله جاء اخ او اخت لم يقتنع او جاء اخ بقوينا اخ واخذ وقال انا عندي ما زلت اعتقد انه يجوز لنا هذا الاخ تقول أنت لست أخونا أنت خالفت شيخانا نحن نبغضك بالله أنت حزبي مبتدع أخرج من مزيدنا أنت رجل تحب الفتن ولا نقول لا بأس أنت معذول ها كم نعاملون الجواب. الجواب هذه مسألة تختلف في أهل العلم فلا بأس وأخوة ما زالت باقية فإن خلفنا فيها فلا بد أن تبقى ماذا وأخوة مع بعض فالخلاف في هذه المسألة وانواعها لا يفسد للبذ قضية ماذا؟ وأنك لا تفارق اخوانك ولا تتعصر على اخوانك ولا تبغضهم ولا تكرههم فلا بس الظاه رسيلية يعني عندما يكون هناك نوع من الخلاف فراحة الفروع بين الاخوان لكن اخوة بينهم طووية هذا صحة وليس مرم يا بس لان اخوة متينا تحتلیو هذا نوع من خلاف لیکن عندما تكون اخوة ضعيفة تصبر عليها یہ ظاہر مرضی اما تكون كلنا کے مزید على قول الشیخ قبلاً قارباً وانا نطلق لكم مزید یہ مشکلہ انت تحتاج تتعلم الى ادب الخلاف قبل ان تتعلم تلخلاف اگلے يا اخوان کلان دائمًا کتھ اخوان واللہ في كل بلان اگلے اگلے يا اخوان کل لہ نحن ان نتعلم ادب الخلاف مع اقل خلاف لا يکفر اندوس الخلافیات فقط لابد اندوس الخلا وکيف نتأدل في اثناء ماذا الخلاف كيف نتعامل مع بعضنا مع هذا النوع من الخلاف مع ذلك اللہ مجھے نحرم يا خانب اللہ فیمتنے والا كلام ان شاء الله الكلام ماضح الان نردعی نمیسئلتینا الاولار الان رجل اللہ ناما في الثامن من شعبان مستقرالا في الاول روالان راحت اطرالف طور لن اطعم للا اتقلالا امطوع صر كانت <تكتب> علي اذنق <لأ> الاخون هذا رب الله نور ربنا على المشكله عصم ولا رسوم ها اذا ما حب صيامين هل علي ان يمسك ام لا من يجيب من يريد ان يجيب عليه ان يمسك اي تو صيام رجل كان نايم يومين يعني اذا اذا بقى فيها بي بي بي لا بيبيين ويبي الصبح لكن انا هو شيء شانيه من النهار لا بس كلامك جيد كلام صحيح لكن انا انا اقوم مقام ايش بنناظرك عشان ها عندك استطاع استطاع؟ طيب ما خاص يعني ما هذا يصلح مفتي ومسهل ما شاء الله تفضل الان تفضل ادني حضرتك يا اخو تفضل علي